واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين امن وصلي وسلم على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواج واصحابه اطفال اجمعين امن والحمد لله